Ia het wa nemen. na'sta'in dat is ook een van de belangrijkste vragen. alayhim wil ook graag een vraag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 إن الله على كل شيء قدير ما يفتح الله للناس بالرحمة فلا يمسك لها وما يمسك فلا مرسل له من بعده وهو العزيز الحكيم يا أيها en dat is het probleem dat je niet in het leven hebt. En dat Vrijheidsspelers, maar ook in de stad. En als je het niet heb شيطان لهم عدو فاتخذوه عدوا إنما يدعوا حزبه ليكونوا من أصحاب السعير الذين كفروا لهم عذاب شديد والذين آمنوا عملوا الصالحات لهم مغفرة وأجر كبير أفمن زين له سوء عمله فرآه حسنا Voorzitter, ik ben de minister Allahu akbar een beetje een beetje een beetje een beetje een beetje een beetje een beetje een beetje Siraf al deen وسافر يحاف تثير سحابا فسقناه إلى, بلد ميت فسقناه إلى بلد ميت فأحيينا به الأرض بعد موتها كذلك النشور من كَانَ يُرِيدُ الْعِزَّةَ فَلِلَّهِ الْعِزَّةُ جَمِيعًا إِلَيْهِ يَصْعَدُ الْكَلِمُ الطيب والعمل الصَّالِحُ يرفعه وَالَّذِينَ يَنْفُرُونَ السيئات لَهُمْ عَذَابٌ شَدِيدٌ Waarom horen jullie kou en jullie de وما تحمل من أنثى ولا تطع إلا بعلمه وما يعمر من معمل ولا ينقص من عمره إلا في كتاب إن ذلك على الله يسير Allahu Akbar Assalamu alaykum wa rahmatullahi <tries>